الوحدة السادسة عشرة الدرس الحادي والتسعون استمع إلى الحوار الحوار فاتورة الكهرباء يا أم أحمد تضاعفت فاتورة الكهرباء هذا الشهر لا عجب في ذلك فقد أشبحنا نشتهلك الكهرباء كثيرا في الإضاءة والحاسوب والمذياع والخلاط والفرن الكهربائي والغشالة والمكنشة الكهربائية وغير ذلك ألاحظ أن الأولاد يتركون الأجهزة الكهربائية تعمل طول اليوم وكذلك الإضاءة وهذا تبذير تكلمنا مع الأولاد كثيرا وقلنا لهم نحن نشتهلك الكهرباء كثيرا جدا وهذا يؤثر في مجانية البيت ولكن لا مستجيب لما نقول لدي فكرة نقول للاولاد اذا انخفض استهلاك الكهرباء فسوف نعطي كل واحد مكافأة هيا نجرب هذا الاسلوب ما شاء الله انخفضت فاتورة الكهرباء كثيرا هذا الشهر فاعتقد ان اسلوبنا نجح واين مكافأة الاولاد ساحضرها معي ان شاء الله الوحدة السادسة عشرة الدرس الحادي والتسعون فهم المسموع استمع إلى الخبر ثم أجب عن الأسئلة التالية باختصار زادت أسعار النفط في أسواق لندن أمس الأربعاء قبل ساعات من قمة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في العاصمة الفنزويلية كراكاس وبلغ سعر برميل برنت عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش 30 دولار و85 سنة بعد أن بلغ 30 دولار و60 سنة لدى الافتتاح بينما كان سعره أمس 30 دولار و42 سنة وفي النيويورك وصل سعر برميل النفط من النوع الخفيف تسليم نوفمبر عند الساعة الرابعة والربع مساء 31 دولارا للبرميل فيما كان أعلى شعر بلغه في يوم أمس 32 دولارا قالت شركة توتال إنها ستخفض سعر الوقود في محطات الوقود التابعة لها في فرنسا 20 سنتيما أي ما يساوي فاصلة 27 بالألف من الدولار وسعر وقود الديزل بواقع خمسة عشر سنتيما وذلك ابتداء من منتصف ليل يوم الأربعاء وقالت متحدثة باسم الشركة إن التخفيضات ستبدأ من الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينيج في محطات خدمة السيارات وفي باقي أنحاء البلاد عند منتصف الليل تماما وأضافت المتحدثة أن تخفيض الأسعار سببه الهبوط الخفيف في أسعار النفط العالمية وذكرت أن أسعار الوقود ستنخفض 20 سنتيم أخرى عند منتصف ليل يوم السبت بناء على قرار حكومي بخفض الضرائب على وقود السيارات من جهة أخرى وافقت ألمانيا الاتحادية أمس على دفع 5 فاصلة واحد مليار دولار للتخفيف من الضرائب على الوقود بعد أن ثار المواطنون بسبب غلاء الأسعار اولا أين اجتمعت منظمة الدول المصدرة للنفط ثانيا كم دولارا بلغ سعر البرميل عند افتتاح الاجتماعي ثالثا كم دولارا بلغ سعر برميل الزيت الخفيف في نيويورك رابعا كم ستخفض شركة توتال سعر الوقود خامسا ماذا ستفعل ألمانيا سادسا متى يرتفع سعر النفط